وله من في السماوات والأرض ومن عدته لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل ونهار لا يفترون الليل والنهار لا يفترون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 أم تتخذوا من دونه آلها؟ قل هاتوا برها لكم هذا ذكر من نعية وذكر من قبلك بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من وسول إلا نوح إليه أن لا إله إلا أن فعبدون وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ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 ابنؤكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون واذا راك الذين كفروا إن يتخذونك الا هزوا اهلا الذي يذكر انهتكم وهم بذكر الرحمان لهم كافرون قُلِ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون سَأُرِيكُمْ آيات فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 الَمَيِّكَلَ أُكُونَ بِالْنَّهَارِ وَالْنَّهَارِ مِنَ الرُّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آَلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا بل متعنها أولئك وأبائهم حتى قُول عليهم العمر أَفَلَا فلا يرون أن نت الأفضل نقصها من أطرافها أفهموا الغالبون قل إنما أُنزِرَكُم بالوَحد ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولا امستهم نفحه ولا امستهم نفحه من عذاب ربك ليقولوا يا ويلنا اننا كنا ظالمين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 قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال رب ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيدًا أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدَبِّرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَّاثًا إلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَأْ فَتَيْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ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 ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هم ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفسِل لكم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله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 وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إلى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ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 وَداوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا لَهُ مَعْدُودَ الْجِبَالِ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعبادين. وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رَحْمَتِنَا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهبوا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنا دافِ الظُّلْمَاتِ إلَّا إِلَهًا إلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُجِّي الْمُؤْمِنِينَ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 وَإِنَّ لَهُمْ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَقُتِرَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا وَإِلَّا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا غَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ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 لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نقم السماء كطَي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا واعدنا علينا اننا كنا فاعلين وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّ إِلَهُكُمْ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ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 الرحمن المستعان على ما تصفون